اذطربت ساعة دنيا لنا وزلزلت الارض زللا اذطربت ساعة دنيا لنا وزلزلت الارض زللا تصير الجبال على سرعه كمر السحاب ترحلا اذطربت ساعة دنيا وزلزلت الارض زللا إذا اقتربت ساعة دنيا لها وزنزلت الأرض زنزلها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب تروح لها وتنفطير الأرض من نفخة هناك تخرج أثقالها ولا بد من سائل قائل من الناس يومئذ ما لها فاقر الأرض من نفة هنالك تخرج أثقالها ولا بد من سائر قائل من الناس يومئذ ما لها إذا اختربت ساعة كنية لها وزلزلت الأرض زيزالها إذا وزنزلة في الأرض زنزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب تراحلها تحدث أخبارها ربها وربك لا شك أوحالها ويصدر كل إلى موقف يطيب الكهول وعالها ويسطر كل إلى موقف يقيم الكهول وأطفالها إذا اقتربت ساعة دنيا لها وزنزل في الأرض سنزلها إذا اقتربت ساعة دنيا لها وزنزل في, لها وزنزل في تسير الجبال وعلى كمر السحاب تراحلها ترنس ما عملت مخضرا ولو ذرة كان مثقالها حاسبها ملك قدر فإما عليها وإما لها ترنس ما ولو ذرة كان مثقالها يحاسبها مالك قادر فإما عليها وإما لها فإما عليها وإما لها وزنزلت الأرض سنزلها إذا اختربت ساعة ينها وزنزلت تسير الجبال على سرعة لمر السحاب تراحلها ذنوب ثقال فما حيلتي إذا كنت في البعث حمالها ترى الناس سكرا بلا خمرة ولكن ترى العين ما هلا ذنوب ثقال فما حيلتي إذا كنت في البعث حمالها ترى الناس سكرى بها فهرة ولكن ترى العين ما هالها إذا اختربت ساعة يلها وزلزلة الأرض زنزالها إذا اختربت ساعة يلها وزلزلة الأرض زنزالها تسير الجبال على سرعة كمرع السحاب تراحا يا السحاب ترحل تسير الجبال وعلى السرعه يا ما